السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهدات المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهذه إلى يوم الدين أما بعد بدأنا في المرة السابقة مع النسخ وباب بيان النسخ والبداء ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى والنسخ جائز في الشرع وقلنا نكمل الحديث بإذن الله تبارك وتعالى في المحاضرة المقبلة قال المصنف فصل والنسخ جائز في الشرع وقال الطائفة من اليهود لا يجوز وبه قال شرذمة من المسلمين وهذا خطأ لأن التكليفة في قول بعض الناس إلى الله تعالى يفعل فيه ما شاء وعلى قول بعضهم التكليف على سبيل المصلحة النسخ جائز في الشر لما تقدم من كلام للمصنف في الباب ثم أما بعد ذلك عول المصنف على قول اليهود لأن هناك من المتمسلمين للأثف من نهج, نهج اليهود في قولهم بأن النسخ غير جائز وادعوا على ذلك بفريتين، الفرية الأولى وهذا قول اليهود أصلا ثم من انتهج نهجهم من المتمسلمين كالروافض كالروافض فالأصل أنهم ليسوا بمسلمين وهذا هو الراجح كما رجحه الشيخ الثاني المثيمية في كتابه من هذه السنة النبوية والروافض هم المقصودون بقول الإمام وشرذمة من المسلمين فنحن نوافقه في لفظة شرذمة ولا نوافق المصنف في قوله من المسلمين لأن الروافض ليس كذلك والفريتان هما أن الله سبحانه وتعالى لو بدا له أمرا ثم نسخه بأمر آخر هذا يثبت أن الله غير عالم إما بالأول أو بالثاني والفرة الثانية عدم علم الله عزوجل بالمصلحة الكائنة من الناسخ فجاء به بعد المنسوخ والفريتان سيتكلم عنهما الإمام بعد ذلك ولهذا قدم الإمام بالردي على هاتين الشفتين قبل أن يعرض هذه الشبه فقال وهذا خطأ لأن التكليف في قول بعض الناس وهم أهل السنة والأشاعرة وإن كان مقصد الإمام عن الأشاعرة إلا أن أهل السنة وافقوا الأشاعرة في هذه الجزئية إلى الله تعالى التكليف لا يكون تكليفا إلا إذا كلف به المكلف والمكلف هو الله سبحانه والمكلف هو الله سبحانه وتعالى الذي كلف المكلف بهذا التكليف فالتكليف في يد الله سبحانه وتعالى ماذا أراد بالطريقة التي يريد على حسب ما يريد بمشيئة خالصة لله عز وجل يفعل فيه ما يشاء أي في التكليف وعلى قول بعضهم كما قالت المعتزلة ومن نحى نحوهم من المتكلمين أن التكليف على سبيل المصلحة فما كان فيه للعبد المكلف مصلحة كلفه الله عز وجل به ثم قال الإمام فإن كان إلى مشيئته فيجوز أن يشاء في وقت تكليف بفرض وفي إسقاط إن كان الأمر يرد إلى الله عز وجل ومشيئة الله سبحانه وتعالى فمتى شاء يفرض علينا أمرا فرضه ومتى شاء يسقط علينا أمرا أسقطه فمتى شاء أن يأمر بأمر أمر ومتى شاء ينهى عن فعل نهى فالأمر مرده إلى مشيئة الله عز وجل وإن كان على وجه المصلحة على حد قول المعتزل أو من نحى نحو المعتزل من المتكلمين فيجوز أن تكون المصلحة في وقت في أمر وفي آخر في غيره فلا وجه للمنع منه إن كان الآن هناك مصلحة من أمر معين أمر الله عز وجل به إن تغيرت المصلحة إلى أمر آخر جاز عقلاً أن ينسخ الله سبحانه وتعالى صاحب الأمر الأول وصاحب الأمر الثاني للمصلحة الكائنه في الأمر الثاني والتي هي أشد مكانة مما كانت موجودة عليه في الأمر الأول جاز ذلك عقلا قد يقول قائل وكيف يكون وهذا كلام الشيعة وكيف تكون مصلحة في أمر يحل فيه المكلف الخبر لعباده والأمر في الخبر محرم ألبتة يشير بلا ذلك إلى الآيات التي نسخت في قضية الخمر نقول إن المصلحه في تهيئة النفس في قبول حكم الخمر لأن أولئك النفر كانوا يشربون الخمر أكثر من الماء فلو نزل بهم القرآن فاكتنبوه مرة واحدة ما رأيتك كقول عائشة عند مسلم إنسان يمتنع عن الخمر لكن تهيئة النفس شيئا فشيئا فيهما إثم كبير ومنافع الناس لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فاكتنبوا أهبت النفس لتقبل في الأمر أمرا لتقبل, لتقبل في هذا الخمر امرا كما ورد في الأثر عن الصديق رضي الله عنه وقيل عن عمر أنه لما نزلت ما إثم كبير ومنافع الناس قال الصديق اللهم أرنا في الخمر بيانا شافية فنزلت لا تقربوا الصلاة قال اللهم أرنا في الأمر بيانا شافيا وأثر عن الصديق أنه ما ارتشف خمرا قط فلما نزل قوي الله تعالى فاكتنبوه قال الحمد لله الذي جاء على وفق ما نحن عليه أي أن تهيئة النفس لقبول الحكم الشارع هذا أكبر مصلحة موجودة لأن النفرة ما فيها مصلحة إن نفرت النفس من قبول الحكم فلن تجد في الأمر مصلحه فالمصلحة الموجودة في الآيات الأول تهيئة النفس هيئ الله عز وجل هيئ المكلف, المكلف، هيئ مكلفه هذا بقبول حكم سيأتي بعد ذلك لا سيما وإن كان هذا الحكم يأتي مضادا لما يفعله الإنسان ثم قال فصل وأما البداء فهو أن يظهر له ما كان خفيا عليه بمعنى البداء على الله عز وجل هذه من عقائد اليهود الذي أخذت منه الشيعة طرفا وأخذت منه القدريه طرفا آخر والذين قالوا بخلق أفعال العباد بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا, يفعل فعل لا يعلم بفعل العبد إلا إذا حدث الفعل لا يعلم بفعل العبد إلا إذا حدث فعل العبد فيعلمه الله سبحانه وتعالى الآن في التو واللحظة والبداء لفظة أخذت من البداية وكأن بداية العلم بالفعل من حدوثه فيفعل الإنسان الآن فعلا معينا الله يعلم بها الآن هذا نفي سبق علم الله عز وجل للأشياء الموجودة اعتقادا عند أهل السنة والجماعة فمن الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة أن تؤمن بأن سبق علم الله عز وجل للأشياء موجود وحاصل وبهذا السبق لهذا العلم كانت المقدرات مكتوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر إن الله خلق مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام وكان عرشه على الماء فهو أن يظهر له ما كان خفيا عليه إسقاطا على قضية النسخ فالنسخ عند الرافض وعند اليهود ما هو إلا بداء على الله عز وجل أن الله أقر بأمر ثم جاء بناسخ له أي بدا له أمرا جديدا لم يكن معهودا عند الله عز وجل فغيره بناسخ وهذا على الله محال قالت به الرافضة وقالت به من قال بخلق أفعال العباد وقالت به اليهود وهم الأصل في هذه القضية من قولهم وهذا الفجر إذا ظهر له أي أنه لا يعلم بوجود الفجر إلا إذا ظهر الفجر فهو قبل الفجر في ظلمة حالكة لا يعلم أن هناك بعد هذه الظلمة فجرا فلما يرى الفجر يقول هذا فجر فكأن هذا فجر لم يسبق في علمه أن الفجر يلي الظلمة فبدا له الفجر عند حدوث الفجر وذلك لا يجوز في الشرع وايضا لا يجوز في العقل. لا في الشرع للنصوص ولما ورد من كلام الإمام وفي العقل لأن العقل يفضي بأن الخالق يعلم ما خلق نرض الصانع الذي يصنع قلما هو اولى بتعريف هذا القلم ولله المثل الأعلى ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير فاولى بصنعته من صنع هذه الصنع فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق فكان خبيرا بهذه الخلقة فكتب لها ما يصلح لها في دينها ودنياها إلى قيام الساعة بل وبعد قيام الساعة أيضا وقال بعض الرافضة يجوز البداء على الله تعالى وهذا قول منقول من كتاب ابن محلي أو ابن مطهر الحلي في الكتاب الذي ربض عليه شخصان ميثيم في كتاب من هيج السنة النبوية يجوز البداء على الله تعالى وقال منهم زرارة تبدو أعين أحد كبار أئمة الرافضة في وقته في شعره وهو أبيات شعرية من الطويل قال فيها ولولا البدا سميته غير هائب وذكر البدا نعت لمن يتقلب ولولا البدا ما كان فيه تصرف وكان كنار دهرها يتتلهب وكان كضوء مشرق بطبيعة وبالله عن ذكر الطبائع يرغب وزعم بعضهم أنه يجوز على الله تعالى البداء فيما لم يطلع عليه عباد أو عليه عباده اي ان الذي اراد أن ينصف في القضيه قال البداء على جزئين جزء اطلع الله عز وجل عليه عباده فهذا ليس فيه بداء فعلم الله به قبل أن يحدث وجزء آخر لم يطلع عليه الله سبحانه وتعالى عباده فكان فيه البداء بالنسبه للعباد وبالنسبه لله عز وجل والأمران محالان على الله عز وجل تمام وهذا خطأ لأنهم إن أرادوا بالبداء ما بيناه بداية الفعل قبل أن يعلم الله عز وجل به من أنه يظهر له ما كان خفيا عنه فهذا كفر وتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا وإن كانوا ارادوا به تبديل العبادات والفروط فهذا لا ننكره إلا أنه لا يسمى بداءا لأن حقيقة البداء ما بينا ولم يكن لهذا القول وجه الجماعة الذين يريدون أن ينصوا في القضية مثلنا بالعبادات نعلم أن هناك عبادات على الإنسان يدخل فيها عندما يدخل في سن التكليف هذه العبادات تبتي تبدي أو تبدأ الإنسان لحاقا عبادة تلو الأخرى عندما يأتي وقتها إذا جاء وقت الصلاة حان عليه وقت الصلاة أو أداء الصلاة إذا جاء رمضان حان عليه الصيام إذا جاءت أشر الحج حان عليه الحج وهكذا دواليك هذه القضية قالوا فيها أن هذه عين البداء أي البداء في العبادات إذا أتت العبادة مع سبق علمه بالتكليف بها كان هذا ليس البداء هذه الفعل لا تسمى بداء لغة ولهذا أنكرها علماء الأصول لأنها لا تسمى بداء فالبداء يشمل عدم العلم كلية ليس بالضرورة أن نقسم الأمر إلى شيء يعلمه وشيء لا يعلمه لا هذا لا يسمى بداء كما قال المصنف لأن حقيقة البداء أي لغة ما بينه وهي بداية فعل الفعل عند فعله عند حدوثه عند بيانه ولم يكن لهذا القول أي معنى البداء بهذه التجزئة من وجه عند علماء اللغة فهي مرفوضة تماما فقال المصنف فصل فأما نسخ الفعل قبل دخول وقته فيجوز وليس ذلك بداء ومن أصحابنا من قال لا يجوز ذلك وهو قول المعتزلة وزعموا أن ذلك بداء قضية جواز نسخ الفعل قبل دخول الوقت وقت الفعل نفرقنا بين وقت الفعل ووقت أداء الفعل وقت, أداء الفعل وقت أداء الفعل هو الوقت الذي يحتم على المكلف أن يفعل في الفعل الآن حتما وإذا انقضى هذا الوقت دون فعله، الفعل كان مقصرا في هذه التكاليف أما وقت الفعل نفسه وليس وقت الآداء وقت الفعل قد يكون اوسع من وقت الآداء في وقت الفعل الذي يكون فيه توسعه على المكلفين لفعلهم ولا عدم فعلهم مثلا فرض عليك كمثل عقلي فرض عليك صيام رمضان وأنت الآن في ربيع. فما أتى عليك صيام رمضان؟ لما يأتي عليك صيام رمضان ويأتي يوم الشك من شعبان ويحتم عليك فيه الرؤية ساعتها تبدأ في قضية الصيام. أما من الآن إلى الصيام هذا وقت موسع في عدم الصيام. غير وارد عليك انك تصوم ما وارد عليك أنك تصوم رمضان إلا لما يأتي عليك هلال رمضان. طيب. لو أن الوقت فرض الآن عليك صيام رمضان وقبل دخول يوم الشك الذي يحتم فيه الرؤية نسخ هذا الفعل هل هذا جائز؟ قالوا قد يجوز النسخ في هذا الوقت لأنه لم يدرك المكلف الفعل بعد إلى الآن لم يتحصل المكلف أن يفعله هذه المسألة هي التي تكلم عليها فقال فأما نسخ الفعل قبل دخول وقت فيجوز وليس ذلك ببداء قبل أن يحل على المكلف وقت آداء الفعل نسخ المعلوم أن صلاة الظهر اربع ركعات أذن للظهر وقت الظهر قلنا إلى قبيل صلاة العصر تمام وفي منتصف الوقت أو في ثلث الأول من الوقت بدأ الإنسان في سفر فقام في سفر فرتحل فدخل في نطاق السفر يسقط عليه أحكام السفر ولا أحكام الإقامة قال الفقهاء أحكام السفر هنا تنسخ أحكام الإقامة والمسألة الأبلغ دي لو أذن عليك الصلاة الرباعية في سفر ثم نزلت إلى بلدك أنت الآن مقيم ولا مسافر لكن وقت الأذان كنت مسافرا يحل عليك الإقامة ولا السفر قالوا الإقامة تنسخ حال السفر فإذا نزلت ببلدك وجب عليك الصلاة أربعا وهذا كفعلي ابن عمر كما روى مالك في الموطا وغيره يبا إذن الوقت الذي يتسع لآداء الفعل أوسع من الوقت الذي يكون فيه آداء الفعل محتما واجبا لازما إذا حل عليك هذا الوقت وقت الاداء يدخل في الكلام الأول أما ما ذال الكلام متسع فيه فقالوا فيه بجواز النسخ فيه وليس ذلك ببداء أصطن على المعنى المعهود عند علماء اللغة ومن أصحابنا وهو أبو بكر الصرفي من الشافعية قال لا يجوز ذلك وهو قول المعتزلة وزعموا أن ذلك بداء أي أن هذا الأمر بداء فبدأ لله عز وجل علم امرا آخر فنسقه قبل دخول آداء الفعل والدليل على جواز ذلك وكأن الإمام يرد كلام الصرفي وكلام المعتزلة أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ثم نسخه قبل وقت الفعل فدل على جوازه طبعا قصة إبراهيم مع إسماعيل عليهما السلام معلومة أنه قال لابنه إني أرى في المنام ومنام الأنبياء حق فقال الابن الأبي يا أب تفعل ما تؤمر لأنه أمر من الله عز وجل فأخذه إلى الجبين فلما ذهب إلى الجبين كما حكمت آيات فداه الله عز وجل بذبح عظيم فقال العلماء الفدية بالكبش هنا نسخت الأمر بالقتل. طب نسخت في أي وقت؟ في وقت الفعل قبل الاداء قبل ما يقوم اسم إبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل عليهما السلام. فدل ذلك على جواز النسخ في وقت الفعل الذي مراده أن ينتهي وقت الفعل بحينونة وقت الأداء. فمتى حان وقت الأداء؟ انتهى وقت الفعل والدليل على أنه ليس لبداء ما بيناه من أن البداء ظهور ما كان خفيا عنه والهاء هنا ضمير يعود على المكلف الله سبحانه وتعالى وهذا محال ما في شيء يغيب على الله سبحانه وتعالى بل في اعتقاد اهل السنه والجماعه صدق علم الله عز وجل هو الأصل في تقدير ما هو كان وما يكون وما سيكون الى قيام الساعه وليس في النسخ قبل الوقت هذا المعنى أي البداء باب بيان ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز بعد أن أقر الإمام أو قرر الإمام من صح التعبير قضيه النسخ وانها توجد عقلا وتوجد شرعا ودلل على ذلك ورد على المخالف في هذه القضية جاء ليبين لنا ما يجوز وما لا يجوز من الأحكام في قضية النسخ ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز نسخه من الأحكام الأحكام نعم سيدنا فضل أهد شيخ أهدى. الأصل بجواز النسخ هذا هو الأصل أن النسخ جائز طبعا. ويجوز هذه مسألة أخرى النسخ في وقت الفعل هذه مسألة ثانيه ده كده جاهز وده ج... جاهز جاهز وشروطه اللي هيذكرها هو الامام نعم مترتب عليه شيء اه مترتب هنشوفه بعدين يا شيخ اه الناس مترتب عليه اشياء كثيرة جدا اه مترتب عليه شيء إنه كما قال الامام بيرد بيه على من قال بالبدء من قال بالبداء الذين قالوا بالبداء في قصه اسماعيل عليه السلام قالوا فيه ان بدا لله عز وجل الا يذبح اسماعيل فحول الامر من ذبح اسماعيل الى الكفش وهذا كفر بواح هذا لا يجوز خلاص علماء الاصول قاعده ان النسخ في وقت الفعل جائز من النسخ عندنا النسخ على نوعين الرفع والناقل الرفع بمعنى المحو والنقل النقل مع بقاء الأصل والرفع مع عدم بقاء الأصل خلاص وهنعرف إيه رابط ده بقضية الناس ده. عندنا الأحكام على النوعين، أحكام كلمة جمعة قلنا بكده أنه مفردها حكم وهي مراد خطاب الله عز وجل المتعلق بفعل المكلف على سبيل الإقتضاء والتخير التخيير أو الوضع ده بسميه حكم عملي التعريف ده حكم عملي لينا نوع تاني من الأحكام ما تعرضش لها علماء الأصول لكن تعرضوا ليها علماء الاعتقاد وهو ما يسمى بالحكم الخبري الحكم الخبري الأصل فيه النقل فيسمى أيضا الحكم النقلي الحكم الخبري الحكم النقلي الحكم العقدي أسماء لمسميات وحده وهي ما يخص اعتقاد المسلم أما ما يخص عمل المسلم يسمى حكم عملي خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلفين بفعل المكلفين في الخطاب العقدي بنقول خطاب الله تعالى المتعلق ها باعتقاد المكلفين بابن على سبيل الإقضاء والتخير والواضح لكن هذا السبيل أو هذه السبل الثلاثة بنقولها فين في العمل فقط طب نردد خلف الاذان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فالأحكام عندنا على نوعين أحكام خبرية وأحكام عملية من أجل هذين النوعين جاء الإمام وغيره من أئمة الأصول بهذا الباب باب ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز هناك أنواع من الأحكام يجوز فيها النسخ وأنواع من الأحكام لا يجوز فيها النسخ خلاص بدأ الحديث هكذا قال المصنف اعلم أن النسخ لا يجوز إلا فيما يصح وقوعه على وجهين كالصوم والصلاة والعبادات الشرعية وجهين أي وجه تصح فيه عملية النسخ ووجه لا تصح فيه عملية النسخ فأما ما لا يجوز أن يكون إلا على وجه واحد وجه واحد ليس إلا مثل التوحيد صفات الذات العلم والقدرة وغير ذلك فلا يجوز فيه النسخ وكذلك ما أخبر الله عز وجل عنه من أخبار القرون الماضية والأمم السالفة فلا يجوز فيها النسخ وكذلك ما أخبر عن وقوعه في المستقبل كخروج الدجال وغير ذلك لم يجز, أو لم يجز فيه النسخ الأحكام التي يرد ممكن وقوع النسخ فيها وممكن غير وقوع النسخ فيها تحتمل لوجهين عندنا احكام فقهيه ثابته وعندنا احكام فقهيه ورد فيها النسخ شرب الخمر النهارده حكم فقهي ولا حكم عقدي ورد في النسخ الصلوات اربع حكم فقهي ولا حكم عقدي ما ورد في نسخ خلاص الصيام حكم فقهي ولا حكم عقدي ما ورد في النسخ وهكذا يعني عندنا احكام تحتمل وجود النسخ ولا تحتمل وجود النسخ ده نوع وعندنا أحكام لا تحتمل وجود النسخ فيها تماما طب عرفها ازاي؟ لما جاء بص للقران علماء القرآن أسموننا القرآن على ثلاث أقسام قال القرآن يشتمل على ثلاث مواضيع كبار موضوع خاص بالقصص والاخبار ده تحت الجملة من الآيات والصور موضوع خاص بالأحكام العملية بتاعتنا الفقهيه العبادات صوم صلاة زكاة حج وهكذا هذه الأمور تسميها أحكام عملية وأحكام خاصة بالذات الإلهية وما يتعلق بها من أسماء وصفات وكذا وكذا وكذا أسميها أحكام خبرية فاتفقوا على أن أحكام العملية يجوز في بعضها النسخ ولا يجوز في بعض الآخر أحكام الثبت المعلومة من الدين بالضرورة قد تجي فيها وقد لا تجي زي الخمر نفس مش من الدين بالضرورة الحرمة لكن ثبت فيها النسخ مش كده ولا في احكام ايضا معلوم من الديب الضرورة كالصلاة والصيام والزكاة مقادير الزكاوات النهارض مش معلومة من الديب الضرورة سبتة ولا منسوخة يعني احتملت واحتملت لكن القسمين الاخرين القصص والاخبار والاحكام الخاصة بذات الله عز وجل وما يتعلق بها دي لا تقبل النسخ البتة طب ايه الفرق الفرق لان الاحكام التي وردت أو الأمور التي وردت فيما حكي عند الخرون الأولى والأمم السالفة الذكر خبر وانتهى خبر وانتهى والخبر الأصل فيه القص هو يقص عليك أمرا قد حدث بالأمس حدث وانتهى في قصة موسى فرعون إيه حتنسخ فيها لو نسخت القصة لا أثبت أن الذي قص قبلها كان كذبا معايا مشايخ ولا هذا يختلف مع القصة في القرآن الكريم يعني ممكن نهاردة نكتب قصة معينة بكرة أقول الكلام ده بل الأصل في القصة النهاردة الكذب والخيال الأصل فيها كذب لكن القصة القرآنية لم يكن فيها هذا الضرب أبدا الأصل فيها الحق فما حكي في القرآن الكريم قصصا لا يراد منه إلا السدق حصل بالأصل بهذه الأمور أستم كثير من كفار مكة لما سمعوا قصة موسى وفرعون تكررت 11 مرة بحداشر 11 موقف وعلموا أن النبي ما جلس إلى قصاص أبدا لكن هم عندهم القصص متوارثة فمن الذي اوحى له هذا الوحي الشريف معايا مشايخ كذلك الأمور التي وردت خاصة بالذات الإلهية إذا نسخت الله سبحانه وتعالى، هل هذا يحق؟ عقلا نسخ الإله جاهز، هو جاهز على مذهب نوال السعداوي فقط، التي قالت بجواز استقالة الإمام الإله في آخر رواية لها وزعلت لما أظهر كفرها سبحان الله يا، <تصفيق> صل الله عليه وسلم لكن الأصل أن النسخة على الله عز وجل مخال، فإذا نسخ الإله، فمن هو الإله؟ أين لله من أصل؟ فاتفقوا على أن الأخبار السالفة الذكر مع ما يخص الله عز وجل من أسماء وصفات ومباحث ذاتية وكذا وكذا لا يجوز فيهم النسخ أما الأحكام العملية فيها ما يصح فيه قضية النسخ وفيه ما لا يصح فيه قضية النسخ ثم قال وحكي عن أي بكر الدقاق أنه قال ما ورد من الأمر بثيغة الخبر كقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ لا يجوز نسخه ومن الناس من قال يجوز نسخ الخبر مطلقا كما يجوز في الأمر والنه يحكي الإمام الأقوال التي قيلت في نسخ الأخبار في نسخ الأخبار والدليل على القائل الأول قول الصرفي أن قوله تعالى والمطلقات يتربصن وإن كان لفظه لفظ لبز الخبر إلا أنه أمر ألا ترى أنه يجوز أن تقع فيه المخالفة ولو كان خبرا لم يصح أن تقع فيه المخالفة وإذا ثبت أنه أمر جاز نسخه كسائر الأوامر أن عندي قطاع الأوامر وقطاع النواهي وارد في أي في الشق العملي في الأحكام العملية فقط قطاع الأوامر والنواهي وارد في الشق العملي فقط فإن قلنا إن في الأوامر والنواهي فيها ما يدخل فيه النسخ وفيها ما لا يدخل فيه النسخ فذل بنتكلم عن الأمر والنهي في قطاع الأحكام العملية طيب لو ورد الأمر في صيغه الأخبار الاساليب عند البلاغيين نعين أسلوب إنشائي وأسلوب خبري. الأسلوب الإنشائي ينشئه المتكلم والأسلوب الخبري يخبر به المتكلم عن أمر الأسلوب الإنشائي هو ما أنشاءه المتكلم فعادة فغالبا كما يقول علماء اللغة إما أمر وإما نهي اكتب لا تكتب كل لا تأكل اشرب لا تشرب افهم لا تفهم هذه أسلوب ينشئها المتحدث للمتحدث له حتى يريد أن يفهمه ما في داخله خلاص هناك من الأساليب الخبرية التي وردت قصصا أو خبرا أو كذا عن شيء مضى فيها صيغة الأمر والنهي يعني فيها صيغة الأمر والنهي يقول علماء البلاغة أصل وضعها خبر أرادوا به الأمر أصل وضعها خبر أرادوا به النهي وكأنه يفرق علماء البلاغة بين أصل التركيبة والاستعمال نعم سيدنا. ده مش عايزة أقول المصطلح ده ده مولانا خلينا نوصل المصطلح ده الله هديك أخوانا في العلوم يعني أظهر عنا شوية الله هديك خبري لفظا إنشائي معنا للمصطلح اللي يعنون بي على هذه القضية اللي نتكلم عليه خبري لفظا في تركيبته في أصل وضعه هو وضع ألفاظه على أنه خبر لما حكى الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن هذه حكاية عن كل امراه مطلقه خلاص تستعمل في ايه في الامر في كل من ستطلق بعد ذلك ان تتربص كما تربص سابقته خلاص فوضعت على سبيل الخبر الا ان استعملت في الانشاء بالامر مفهوم مشايخ فلما يجي النسخ يرد عليها أو نقول ما يردش عليها النسخ بيتكلم في أصل الوضع ولا بيتكلم في قضيه الاستعمال في الاستعمال في الاستعمال في معنى الخبر الذي ورد في معنى الخبر الذي ورد الخبر الذي ورد هنا الأمر بعدة المطلقة الأمر بعدة المطلقة ثلاثة قرو على من قال بأن حيضات ثلاث حيضات وعلى من قال بأن اطهار على ثلاث اطهار تعتد المرأة هكذا أو هكذا. خلاص يا مشايخ يبقى إذن قول الإمام أن هذا الخبر الذي ورد هو ليس بخبر وضعا ومعنى ولكن خبر لفظي على لفظه في مركبه مركباته من الألف التي وردت عليه إلا أنه استعمل في قضية أخرى جاز وقوع النسخ أو عدم وقوع النسخ فيها كقضية تانية يعني يجوز أو لا لجوز من باب أنه أمر خبر أريد به الأمر مفهوم؟ والدليل القائل الآخر أن إذا جوزنا النسخة في الخبر سار أحد الخبرين كذبا وهذا لا يجوز إن, قلنا إن الأخبار كلها يجوز فيها كما يجوز في الأمر والنهي إبا كل ما خبر به من قبلي كان منسوخا يبدأ كذب والكذب على الله عز وجل محال نتكلم في نسخة في النصوص وصاحب الهزة الله سبحانه وتعالى مفهوم مشايف فما حدثنا به الله سبحانه وتعالى عن طريق الخبر الأصل فيه الصطر لو جوزنا قضية النسخ فيها كما قلنا إيه ربنا يكذب عليه وده محال حاش إله أن يكون كاذبا في خبر خبر به فصل وكذلك لا يجوز نسخ الإجماع طب نصلي إن شاء الله ونكمل بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فصل وكذلك يجوز نسخ الإجماع، لا يجوز نسخ الإجماع. وكذلك لا يجوز نسخ الإجماع من الإجماع يكون إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والنسخ لا يجوز بعد موته. قضية الناسخ والمنسوخ تقع في فترة النبوة، فترة النبوة. لأننا نتكلم في ناسخ ومنسوخ الآثار والنصوص. ونصوص عندنا عن نوعين: نصوص وحي قرآنية ونصوص وحي نبويّة. وكلاهما انقطعت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فانقطعت المتعلقات بهما من النسخ ومشاكل فهذا اختلف علماء الأصول في قضية الإجماع متى بدأ مصطلح الإجماع يظهر اللي يظهر في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم او في العهد الذي بعده على الرأيين نقول انهم اتفقا على ان الاجماع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وطالما ان الاجماع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يبخرج عن قضية النصوص الوحية قرآن وسنة يبخرج عن قضية الوحي فلا يحق ان نترك العقل كما قال بعض المتكلمين بجواز نسخ الإجماع ثم قيل بأي ناسخ للمنسوخ اللي هو الإجماع قالوا إجماع آخر هذه قضية عند الأصولين تناقش هل ينقض الإجماع إجماعا قبله لكن لا تسمى ناسخ منسوخ لأن كلام الناسخ وكلام المنسوخ أو شروط الناسخ وشروط المنسوخ لا يقع إلا عن مصوص الوحية فما خرج عن نطاق الوحي خرج عن دائرة الناسخ والمنسوخ سيتكلم عن الإجماع吧 كما ذكر وسيتكلم أيضا عن القياس وكذلك لا يجوز نسخ الإجماع لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم والنسخ لا يجوز بعد موته لأن النسخ يرتبط بالنصوص الوحية وكذلك لا يجوز نسخ القياس لأن القياس أصل من الأصول الثابتة والأصل ثبوت الأصل لا نسخ فيه ثبوت الأصل لا نسخ فيه بمعنى أن القياس أصل الرابع خلافا للظاهرية اتفقت فيه الأحناف والمالكيه والشافعيه والحنابة واختافى فيها الظاهرية ومنح نحوهم زي المتأخر الزيدية لكن الأصل أن القياس أصل القياس أصل في الناسخ والمنسوخ حتى في النصوص الوحية لا ينسخ النص ابتداء ولكن الأصل في قضية النسخ يكون الحكم أو الفرع المترتب على هذا الأصل مع بقائه ثابت مع بقائه ثابت حتى عند نسخ الرسم في نوع من أنواع النسخ يثبت أنها آية الشيخ والشيخ كما سنعلم إلا أنها بعد ذلك جاءت آية أخرى مصداق لقول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها يعني المراد أن القياس أصل من الأصول فلا يعترضه النسخ خلاص. بملتان متى ظهر القياس قاصل كما قلنا عن الإجماع ظهر بعده ها النبي صلى الله عليه وسلم واحد يقول طب واقعة الإبل التي وردت في حديث أبي داود الإبل الأورق قل هذه أصل في عملية وجود القياس. من استدل على وجود القياس استدل بان النبي صلى الله عليه وسلم قاس لكن لا يحق لنا ان نقول هذا قياس من النبي صلى الله عليه وسلم او قياس كاصل من اصول التشريع عند النبي صلى الله عليه وسلم لان الاصل عنده سنه وحي سنة وحي النص <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم قدم في حديث ابي ذاود حل لفتوى الأصل فيها كان نص نبوي نص وحي استند القائلون بالقياس على هذا النص على أنه جاز فيه القياس فهذا أصل في عملية القياس خلاصا مشاير لا نعم قص العود حول ها في وكذلك لا يجوز نسخ القياس لأن القياس تابع للأصول والأصول ثوابت والأصول ثابتة فلا يجوز نسخ تابعها فأما إذا ثبت الحكم في عين بعلة وقيس عليها غيرها ثم نسخ الحكم في ذلك العين بطل الحكم في الفرع المقيس عليه لو أن احنا عندنا قياس النبيذ على الخمر قياس النبيذ على الخمر فرعين فرع لحكم فرع ملوش حكم آدي اتنين حكم الفرع الموجود ثلاثة عله تجمع بين الفرعين لأربع الخمر فرع من الاثنين وليه حكم اللي هو الحرام والنبيذ والسكر اللي يجمع بين الاثنين العلة بين الاثنين لو فرض أن حكم النبيذ الحرمة نسخ خلاص لو فرض أن حكم النبيذ اللي هو الحرمة نسخ النبيذ كان له أصل في عملية القياس سميناها الخمر لأنه فرع وحكم خلاص لو نسخ حكم الحرمة في الخمر لاحتاج الخمر إلى حكم كما احتاج النبيز إلى حكم إذا لو نسخ لو أثبتنا حكم النبيذ الحرمة بقياسا على الخاء الخمر اللي هو حرام ثم وجدنا ناسخ للخمر أنه حرام بطل حكم النبيذ المبني عليه. صورت الصورة والعيد الثاني لو قامت مسألة قياسا على حكم آخر ثم بعد ذلك علم أن الحكم المقيس عليه منسوخ لبطلت الصوره الاخيره الحكم المستنبط الاخير خلاص ومن أصحابنا من قال لا يبطل وهو قول اصحاب ابي حنيفه رحمه الله وعلل اصحاب ابي حنيفه انه اصبح حكم جديد والنسخ ورد على حكم سابق فمدام أن الحكم السابق يختلف عن الحكم اللاحق فما وقع على السابق لا يشترط أن يقع اللاحق النبيذ حاجة والخمر حاجة تانية الاثنين حرامة خدنا حرمة النبيذ وخلاص ركنناها على جنب. والكلام في حرمة الخمر إيه دخل النبيذ في الموضوع ده مراد كلام الأحناف نقول لا استنى حرمة النبيذ ما خرجت إلينا إلا استنادا إلا أصلا فيها كانت حرمة الخمر فإذا زعزعت حرمه الخمر زعزع الفرع الذي انبنى عليه لأن نحن قلنا الفرع ينبني على أصل إذا نقد الأصل نقد الفرع وهذا غير صحيح لأن الفرع تابع للأصل فإذا بطل الحكم في الأصل بطل في الفرع الذي انبنى عليه خلاص نعم وهذا غير صحيح وهذا كلام الشرازي ابو حنيفه قال ان كلاهما فرعان ده فرع وده فرع فرع له حكم النبيذ وهذا فرع له حكم اسم الخمر احنا بنتكلم في البطلان عشان في المنسوخ يبطل حكم الخمر ما دخل النبيذ في القضيه فاحناف قالوا فرعان مختلفان فرع بحكم وفرع بحكم نقول لا النبيذ ما خرج حكمه الا استنادا لهذا الفرع الثاني فاذا بطل الفرع الذي استند عليه بطل الفرع المبني عليه. أصحاب البخاري لا يبطلوا، آه، الفرع المبني على حكم منسوخ. هذا نص الأحنا في كتب أصول الأحنا. كيف غير واقعي؟ ستعلم أنا هرد على الخديدي مستخونه كخلوه فرع الله أزكوه عسى ما نجري في كده في شوي. الناسخ والمنسوخ عقد الإمام باب في كيفية معرفة الناسخ من المنسوخ معنى عقد الإمام لهذا الباب أنه قد يغيب على أحمد معرفة الناسخ ويعلمه محمد وقد يغيب على محمد ويعلمه أحمد فإذا قام أحمد وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ في القضية بقياس له على فرع آخر يقيس على هذا الفرع اللي عنده قياس فرع آخر مش هيقع في المسائل دي أم مش هيقع لما يجي محمد يقول له يا عم أحمد القضية اللي تكلم فيها دي اللي جعلتها أصلي في عملية القياس منسوخة يبقى الحكم اللي انت بنيته عليه ده فين الأصوليون بيدعى القواعد لكل الصور الموجودة والتي ستستجد فما عنديش حاجة في كتب أصول الفقه ولا تنفع على الرفع أو هذه موجودة بس في الكتب ملاش واقع لا لها واقع لما تدرس النوازل وتدرس كلام المجامع الفقهية ستعلم أن كل كلمة في, هذه الم... في هذا المضمار له عندهم أصل موجود معايا طيب بعد أن بين الإمام الأحكام التي يجوز فيها النسخ والاحكام التي لا يجوز فيها النسخ جاء ببيان أنواع النسخ هو بيطلع معايا درجة درجه عشان يديني باب النسخ كاملا خلاص أصل النسخ وتكلم فيه والرد على القائلين بغير ذلك ثم بين الأحكام التي يجوز والأحكام التي لا يجوز فيها النسخ ثم ألي النسخ على أنواع فقال باب بيان وجوه النسخ أي أنواع أقسام النسخ فصل اعلم أن النسخ يجوز في الرسم دون الحكم النسخ عند الأصوليين على ثلاث أقسام النسخ عند الاصوليين على تات انواع خلاص عشان تحفظهم او تفهمهم بس تحفظهم ناسخ ومنسوخ قلنا بياتي في النصوص الوحييه في النصوص الوحييه قران سنه القرآن والسنه كنصين لهما فرعين كل نص له فرع خلاص الفرع اللي هو الاحكام عندي من اول واجب لغايه الحرام واجب سنه مباح مكروه حرام تقع في القران وتقع في السنه شفت يبقى قضيه الناسخ والمسوخ ستنصب على هذا على اصل وفرع في القران وفي السنه معايا مش شايف على انواع ثلاثه على انواع ثلاثه نوع كما ذكر الرسم دون الحكم ونوع عكسه الحكم دون الرسم ونوع ثالث ها الرسم والحكم ايه الرسم والحكم الحكم عارفينه حكم الشرع عارفينه ولا مش عارفينه طب الرسم النص الوحي الرسم النص الوحي ويسمى عند الأصوليين رسما لأنه له قواعد في رسمه تختلف عن قواعد الكتابة سيما والقرآن خاصه السنه تقع تحت قواعد الكتابه المعلومه أما القرآن فلها قواعد في الرسم خاصه لا تقع تحت قواعد الألفبائية أو الهجائيه المعروفة عند الكتابه فتسمى رسم المصحف لا قواعد معلومه عند القراء ما مشايخ يبا الرسم والحكم أو الرسم دون الحكم أو الحكم دون الرسم تعالوا شوف الإمام عليه فيهم اعلم أن النسخ يجوز في الرسم دون الحكم يعني الرسم دون الحكم يعني النسخ يقع في الرسم تنسخ رسم النص أو ينسخ رسم النص لكن حكم النص وارد كما هو حكم الرسم وارد كما هو باقي كما هو كايد الشيخ والشيخه اذا زنا فرجمهما البتة فهذا نسخ رسمه يعني السطر ده مش موجود في القران لكن الحكم موجود موجود اللي هو حكمه ايه حده ايه حد حد الزنا حكمه حد الزنا خلاص مش تقوله حرام بقى انا ده بتكلم في قضيه حدود خلاص فهنا بتكلم على حد الزنا طب حد الزنا لما نشيل الشيخ والشيخة ارتفع الحكم بقي الحكم وارتفع الرسم بقي الحكم وارتفع الرسم فهذا نسخ رسمه وحكمه باق ويجوز في الحكم دون الرسم كالعدة في عدة المرأة كانت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها بدات متاعا الى الحول حول هو كام ثم قال اربعه اشهر وعشرة ده قال ولا زاد يعني اختلف ولا ما اختلفش يبقى اختلف من اللي فين من السنه الاربعه اشهر وعشر ايام خلاص طيب الرسميين موجودين ولا مش موجودين الحكمين موجودين اختلفوا فده الرسم باقي والحكم ايه رفع طب واحد يقول لي ما في حكم جديد في المسألة ما أنا بتكلم عن منسوخ يعني شيخ طبما تكلمت عن قديمة النسخ بالنسخ وقع فيه هنا وقع في حكم في الأول وقع فيه رسم طب يعني وقع في حكم وقع في رسم تعال رجع لمعنى النسخ الإزالة أو أنا قلت في تعريف النسخ بمعنى الإزالة أو النقل الازاله يشترى فيه المحو زي ايه زي النص الاول خلاص طب النقل ها مع بقاء الاصل لون الثاني معايا مشايخ طيب ثم نسخت باربعه اشهر وعشرة ورسمها باقل وهو قوله تعالى متاعا الى الحولي غير إخراج النوع الثالث وليجوز في الرسم والحكم كتحريم الرضاع كان بعشر رضاعات وكان مما يتلى فنسخ الرسم والحكم جميعا يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنها أن أول ما ورد في الرضاع عشر رضاعات مشبعات كنا يتلى علينا في كتاب الله عز وجل وفي رواية في القرآن يبقى إذا تشال الرسم وتشال إيه اللي بقى إيه خمس رضاعات مشبعات من العشرة الحكم وصل إلى خمسة والرسم ما عنديش الرسم في المصحف بقول لي عشر أبعاث مشبعات مش, مش كده فده إيه أصبح النسخ واقع على, على الرسم اللي هو النص الوارد وحكم النص أيضا يبقى رسم دون حكم حكم دون رسم الاثنين مع بعض خلاص مش شايف وذهب الطائفة هو قرر المذهب الذي عليه جماهير أهل العلم ثم قال وذهب الطائفه الى انه لا يجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم لانه يبقى الدليل ولا مدلول له البعض قال ان وجود الرسم مع رفع الحكم هذا وجود للدليل بلا مدلول مدلول الدليل ما دل على الدليل يعني وكان يقول وجود الايه معطل يعني هو عايز أقول لي كده الآية وجدت فيها حكم لكن معطل وهذا على الله محال فكيف يوجد آية نص في كتابه ومعطى لا حكم له مع وجود الحكم يعني في حكم كمان ونعملش به يعني لقول لي النهاردة متاعا إلى الحول هل نهاردة حد حيفتي بأن عدة المرأة المتوفة عنها زوجها حول كامل سنة كاملة يبا زاين تبعطل الآية بعض طائفة من أهل العلم قال بهذا الكلام طيب وقال الطائفة لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم يشير إلى النوع الأول الشيخ والشيخة يشير إلى النوع الأول الشيخ والشيخة لأن الحكم تابع للتلاوة فإذا نسخت التلاوة نسخ الحكم فإذا نسخت التلاوة نسخ الحكم فلا يجوز أن يرتفع الأصل ويبقى التابع الفرع وهذا خطأ لأن التلاوة والحكم في الحقيقة حكمان فجاز رفع أحدهما وتبقية الآخر كما تقول في عبادتين يجوز أن تنسخ إحداهما وتبقى الأخرى الرسم في الشيخ والشيخة يختلف عن الزاني والزانية ولا الزانية والزاني الزانية والزاني يختلف في إيه أن نصب الحكم على ما فوق الستين لأن الكلمة الشيخ مصطلح يقع على من جاوز الستين من عمره وكأن الحد وقع على من جاوز الستين فقط لكن لما أقول الزانية والزاني هذا حكم يقع على كل من دخل في سن التكليف يبقى يقول الحكمين مختلفين يقول لا كلمة الزانية والزاني هذه أعم من الشيخ والشيخ عم في الدلالة في لفظه الكلمة فإن كان الحكم جاء في الأعم فورد فيه الشمول شمل كل من صحب هذه الفعلة فدخل فيها الشيخ والشيخه لأنه زاني وزاني مش كده ولا الشيخ والشيخة إذا زنايا هل ستخرج من قضية الزانية والزاني فجاء بسيغة أعم والعم يشمل أفراده على قول البعض مش كما قدنا في سيغ العموم كما قدنا في سيغ العموم إذا قضية إن هو رفع الرسم فيرفع معاه الحكم هذه قضية باطلة لأن ورد الحكم بنص أقوى منه في الدلال خلاص؟ لكن أصل الحكم الذي ورد بالنص المنسوخ هو أصل الحديث عليه حد الزنا ثابت بالشيخ والشيخة وزابت بالزانية والزاني وثابت بالنصوص النبوية لكن لما أجي اخذ رسم واحد الشيخ والشيخة واطبق عليه الحكم آه هذا حكم طيب رسم هذا النص وكان له هذا الحكم فهل رفع الرسم يقتضي رفع الحكم نقول لا الحكم ثبت بهذا الرسم وبنصوص أخرى وبنصوص أخرى ثبوت الحكم فصل الحكم على الرسم فصل الحكم عن هذا الأصل لما أجل النهاردة أقول لك الصلاة واجبة وهي بإيه بأقيم الصلاة بصلوا كما رأيتموني أصلي بصلى جبريل ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى خلفه وأصحابه أربع خمس نصوص نص منهم وإيه ضعيف مثلا مع صحة ذلك هل ينقض الحكم وينقدش الحكم الحكم شيء والأصل الذي انبنى عليه شيء آخر متى يصح هذا الكلام لو انفرد الرسم بهذا الحكم كما انفردت عملية القياس بحكم ثم نتج عنها فرع فثبت أن هذا الحكم منسوخ فبطل الفرع النابت عليها عشان واحد واحد فمسألة بس فرق بين دي ودي مفهوم ما شايف أظن نتكلم يعني ها ولا طيب. العله مش بتعتك دلوقتي يا مولاي العله لي من بقاء الرسمي ورفع الحكم او رفع الحكم وبقاء العله اختلف فيها علماء الاصول بين نوعين من العله هل هي تعبديه الأصلية كما وردت الاصل فيها ان العله تعبديه كما هي ودون عند الخائنين بقضيه النسخ الذين قالوا بعدم وجود النسخ تماما كالرافضه او ابو مسلم الاصفهاني محمد بن ابو مسلم الاصفهاني الذي قال بعدم وجود النسخ قال لا وجود للنسخ اصلا فانكر المعلوله بعلتي ده قضيه بتناقش بابها مش بتاعتك دلوقتي مش عم الشيخ فاير كندا فاصل ويجوز النسخ الى غير بدل لم يجوز النسخ الى كذا يبقى إذن ما عدا هذا البدل فيه الجواز أصل، ويجوز النسخ إلى غير بدل يعني الأصل أن النسخ يكون إلى بدل النسخ يكون إلى بدل طب الأصل فين ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي يبدل البدل الموجود فقسم العلماء البدل إلى ثلاثة أقسام بدل تام مساوي كالقبلة أخذنا كم على موضوع القبلة هذا بدل تام نسخة فغير من قبلة الى قبلة وكلاهما مساوين للاخر ده بيت المقدس وده بيت الله الحرام ده بنسميه نسخ الى بدل تام او بدل مساوي ببعض الكتب خلاص هناك ايضا نسخ الى بدل اصغر زي قضيه العده من حول كامل الى أربع شهور وعشرة وهناك ايضا بدل الى ما هو اغلظ منه لو بدل أكبر بدل زي قضية ها أدل الصيام أدل من الخمر الصيام أدل من الخمر خلاص في الكفارة والصيام تعال نشوف الإمام ذكر هذه الأمور ويجوز النسخ إلى غير بدل كالعدة نسخ ما زاد على أربعة أشهر وعشرة إلى غير بدل ويجوز النسخ إلى بدل كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة هذا البدل المساوي ويجوز النسخ إلى خف من المنسوخ كنسخ مصابرة الواحد للعشرة نسخ إلى اثنين في أول الجهات كان الأصل أن الإنسان مأمور بالثبات أمام العشرة الواحد من المسلمين يثبت أمام العشرة فلما نزلت الآية الآن خفف الله عنكم فنزل واحد قدام فده بدل اثنين بدل الآية أخف ويجوز إلى ما هو أغلظ منه كالصوم كان مخيرا بينه وبين الفطر سأل عز يفطر يفطر ويفدي إلى تغليظ أمر الصوم ثم نسغى إلى انحتام أي حتمية بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فل يصوم هلام الأمر إذا دخلت على فعل المضارح حاولته إلى معنى الأمر آه وعلى الذين يطيقون وفيه طعام مسكين يبقى اللي مش عايز ها اللي مش الصيام يفدي ، يطعم عن كل يوم مسكين فنسخت بنفس الايه فليصم نعم لا, لا نسخت في على عدم الطاقه فدي قضيه ثانيه يا شيخ ما دخلناش الله احسن به الظن وقل ليه قل بالنسخ بل يسألنا محنا حنقول بقى بقول فلان بقول فنان حنقول كتير محنا سمعين الودان المرأة اليومين ذو شاء الله لها بيت الودن ذا الأوف نصلى الله سلام ويجوز النسخ في الحضر إلى الإباحة كقوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروا حرم عليهم المباشرة ثم ابيح لهم كان في بادى الأمر المباشرة في رمضان من بداية هلال رمضان إلى بداية هلال ذال شوال حرام المباشرة بين الزوج والزوجة لا في الليل ولا في النهار طبعا النهار معروفة في الليل تابع ثم لما خفف الله سبحانه وتعالى عن ذلك فأباحها ليلا وحرمها وظلت الحرمه نهارا كما هي ده من الحظر للإباحة لل... من الحظر يعني من فعلها كان سينزل عليه الوزر إلى الإنسان مخير في فعلها وعدم فعلها. وقال بعض أصحابنا لا يجوز النسخ إلى ما هو أغلظ منه، أي من المنسوخ. وهو قول أهل الظاهر. وهذا خطأ لان قد وجدنا ذلك في الشرع. وهو التخير بين الصوم والفطر إلى انحطام الصوم. ولأنه إذا جاز أن يوجب تغليضا لم يكن، فلأن يجوز أن فلأن يجوز أن ينسخ واجبا بما هو أغلظ منه اولى الظاهرية. كلامها اصلا في قضية النسخ لأن النسخ كما سنعلم من ضروبه أن العقل فيه باب في إمعانه حتى تجد الناسخ من المنسوخ وكيفية معرفة الناسخ والمنسوخ العقل له باب في هذه القضية والظاهريه الذين يستمسكون بظواهر النصوص لهم مع العقل كلام وكان منه من نفس البردة رد القياس وكيف أن النسخ يتوفر فيه شرطية نأتي بخير منها أو مثلها يعني إما مساوي أو هو أفضل والأفضل في الحكم إن كان شديدا أن يخف لكن شديدا فاتي بشد منهم هذا مناقد للعقل فردوا هذه الجزئية لكن وجدنا وجوده في النص ووجوده في النص الأصل فيه سمعنا وأطعنا خلاص ثم جاء بمبحث آخر قال فيه الإمام باب بيان ما يجوز به النسخ وما لا يجوز ما يجوز به النسخ وما لا يجوز يعني ما يجوز به النسخ وما لا يجوز الناسخ عندي مبحثين سيتكلم فيهم الإمام واحد تلو الآخر صفات الناسخ ده ايه وكيف أعرف ايه صفات الناسخ خلاص في صفات الناسخ تكلم نسخ السنة بالقرآن والقرآن بالسنة وأي أنواع السنة والمشاكل التي نسمعها كثيرا بين أهل السنة وبين المتكلمين وقضية معرفة الناسخ هذه باب آخر أو ملحق آخر بالكلام كيف تعرف ان هذا ناسخ وهذا منسوخ في النقطة الأولانية الأصل فيها الكفاءة كفاءة النص كفاءة النص حتى يعتد به كناسخ أيهما اولى في الكفاء القرآن أم السنة دي مناقشات كبيرة جدا دارت بين علماء الأصول تعال نشوف كده ماذا قال الإمام في هذه الجزئيه في كفاءة النص أو في الأصل الذي فيه الكفاءة أو ما يتحقق به كون أن الناسخ ناسخا خلاص ليه قبل ما نبدأ ليه بنتكلم في كفاءة الناسخ عشان يتحقق معنى الناسخ لأن معنى النسخ عشان يتحقق عندي لابد من كفاءة في الناسخ حتى يزيل الحكم القديم أو على الأقل ينقله من مكان إلى مكان يزيله يعني يمحي أثره طيب ينقله يقع على أثره وينقله إلى مكان آخر لابد يكون في كفاءة في الناسخ حتى يتحقق في هذه الشروط خلاص فأوجد الأصوليون هذا الباب من هذه الجزئية أو من هذا المضمار ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها الهاء ضمير عود على الآية الآية أو مثلها الهاء ضمير عود لكفاءة القرآن بالقرآن الكتاب والكتاب على كفاءة واحدة تعريف القرآن هنا هو تعريف القرآن هنا وحنعرف ليه قلت تعريف القرآن لما يقول تع القرآن عرف القرآن هعرف تعريف واحد إيش كده هو كلام الله تعالى المنزل من عندي إلى سماء الدنيا ثم إلى, إلى أن وصل إلينا تمام وصل إلينا عن طريق التواتر مش كده ولا في حد عن كلام لانتاني قاطع الوصول خلاص قاطع الثبوت بالاتفاق فإذا ما كان قطعيا في ثبوته جاز له أن ينسخ ما كان قطعيا في ثبوته لمساوات الكفاء ماشا ماشا استدلوا ده كلام بقوله ده عقلا كما نقول ده الدليل العقلي ايه الدليل النصي دليل النقلي اية البقرة ما ننسخ من ايه او ننسها. طيب النوع الثاني فصل وكذلك يجوز نسخ السنة بالسنة ايضا لتساوي الكفاء نسخ السنة بالسنة لتساوي الكفاء طيب كل السنة ولا السنه عندي على انواع ده بقى فيها الخلاف السنة كل قول أو فعل أو تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء هل أستطيع نقول نقلت إلينا عن طريق التواتر؟ يبقى عندي بقاف. ليه؟ قسم العلماء وصول السنة إلينا إلى أبواب. وصول السنة إلينا إلى أبواب. أحد عزيز مشهور متواتر الصحة والضعف ده الحكم على هذا السن الصحة والضعف ده حكم على الأربعة دي اللي يهمنا احنا في الأصول عشان ندرس المصطلح اللي يهمنا في الأصول الأحاد والمتواتر الأحناف أدخلوا المشهور في القضية كتب أصول فقه الأحناف حتجد لهم كلام كبير جدا في المشهور عندهم لكن المتكلمين اللي عليه مذهب الكتاب وما ندرسه الآن تكلموا في الأحاد وفي المتواتر الأحاد هو من وصل إلينا ها حد يعرف عن طريق صحابي واحد ها أو راو عن راو عن راو يشترط في الطبقة واحد خلاص المتواتر جمع من الرواه في كل طبقة حطوا شرط كده قالوا استحالة تواطؤهم على الكذب ليه الشرط ده لكن ما في عندي إلى الآن عدد لهذا الجمع قالوا سبعة فتكلموا الأحناف قال لا المشروع عندنا يدور بين الخمسة والسبعة فردوا القضية به فقالوا عشرة أو اتناشر أو اربعين أو خمسة وسبعين أو يستحيل التواتر فتحوا القضية خلاص يبقى إلى الآن ما عندي حد لقضية المتواتر ودي قضية بيترد بها عن المتكلمين خلي بالك طب النهاردة تقسيم هذه التقسيمات أحد ومتواتر بشرط إيه إيه الشرطية الموجودة فيها إيه الضابط عندي في المتواتر والأحاد ليه بقول هي الضابط قبل ما أتكلم في الضابط لأن عندي أحاديث كانت في طبقة معينة واثنين وثلاثة أحاد ثم تحولت من الأحاد إلى المتواتر وأشهر الرسوس في ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات فحديث أحد عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر ها عن عمر واحد عن واحد عن واحد عن واحد ثم جاءت في طبقة من بعد مالك إلى أن برأت حد التواتر حتى قال السيوتي في على الحديث مما لا يختلف فيه طب يبقى الضابط عندي ما هذا مثلا الضابط بقى بين الأحاد وبين المتواتر الضابط يقول العلماء الأصول في هذه القضية المخبر والمخبر المخبر وال المخبر مش المخبر به لا المخبر اللي بيسمع والمخبر اللي بيتكلم مش المخبر بتاع سيبونا من الجماعه دول. مش زي ما حكوا من الهتين فينا الله لايك <تصفيق> المخبر يبقى المخبر ده اللي بيتكلم يبقى بين السابع والمتكلم فاذا تكلم المخبر وسمع له جمع وخرجوا من المجلس وخبروا به جمع تحول النص في سنده من احاده إلى والعكس لو هؤلاء الجمع يعرفون واحد وهذا واقع فأخبروا بواحد فقط ليس إلا ها تحول من التواتر إلى واحد يقول لي إزاي واقع عم الشيخ أقول لك واحد من الجمع خبر لواحد وسكت البقية وهذا حدث كما في حديث من سلك طريقا يلتمس به حديث جابر عن أبو درداء شيء ولا ولا إيه الله من أسوق دلوقتي حدث به صحابه جمع كبير جدا هو لا ما عندي شيء في النص يقول لي أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث فيها أبو درداء بس هذا الحديث الذي كتب فيه الإمام صح كتاب الرحلة من الذهبي من البغدادي خطيب كتب الرحلة لما ارتحل جابر من المدينة إلى الشام ثم من الشام إلى مصر حتى يسمع هذا الحديث هل سمعت هذا الحديث معي لما قال به جابر في المدينة استغربوه بعض الناس قال سمعه فلان بدأي النبي قالوا في جمع لكن حدث به واحد يبقى إذا من الجمع إلى الواحد كان من المتواتر إلى الاحد إذا قد يختلف إذا حد المتواتر وحد الأحاد أصلا ينبني عليهم حكم هذا العدو صلوا التواتر الأحاد عندي حسن في كتب المصطلحات أو المصطلحات في كتب أهل العلم بهذه الصورة يبنى مي حتملك إذا يقول لي المتواتر ينبني عليه العلم والأحد لا ينبني عليه العلم أو ينبني عليه الظن نقول له كلامك مسلم به ها أنا بنقش المسألة بين أهل السنة والمتكلمين المتكلمين قسموا هذا الكلام قالوا أن المتواتر الجمع الموجود في كل طبقة استحال التواطئ الكذب معهم في هذه الجسئية ففاد عندي اليقين بأن الكلام ده فعلا واصل للنبي صلى الله عليه أما أحاد عن أحاد عن أحاد عن أحاد أصبت الريبة موجودة ففاد عندي الظن مرتبة أقل من أحنا تحصل العلوم من أربع شو قلنا كده مرة فات اليقين دي أعلاهم من اتنين الظن ثلاثة الشك أربعة الوهم. فرح ننزله درجه قال لك ده الظن فقال لك اخبار الاحاد تنبني عليها الظن واخبار التواتر ينبني عليها اليقين من الباب ده طب اهل السنه والجماعة سلموا بهذا الكلام قال لي لا طالما ان هناك خلاف بين المتواتر وبين الاحاد او في ضبط المتواتر وضبط الاحاد يبقى الاحكام اللي انت بنيتها دي فيها كلام صح ولا كلام غلط يبقى إلى الآن أنا ما مسكت يعني متواتر وما مسكت يعني إيه أحد القضية النهاردة لو النهاردة أعديث في زمن مالك ومالك يحدثنا بحديث إنما الأعمال بالنيات أقول له لا النية وجودها ظني لأنه أحد ها مشائل ها القضية دي قضية كبيرة جدا نشأ عليها عند المتكلمين إنكار دلالات أحاديث كبيرة جدا في البخاري ومسلم كأحاديث الساعة مثلا نهاردة من تسمع لك الشيخ فلان بينكر أحاديث الساعة هو ياخن ما بينكرش حديث الساعة ما بينكرش عشان تبقى مضبوط في كلامك ما بينكرش حديث الساعة هو ثابت حديث الساعة عنده ولكن حديث الساعة عنده حديث أحد لا يفيد عنده العلم لكن فاد عنده الظن فأول الحديث خلاص فأصبح مؤولا لأحاديث غبيات لا تحتمل هذا التأويل خلاص أخوانا عشان برسمع كتير من أولادنا ده الشيخ فلان بيرد البخاري يا أخي ما بيردش البخاري اصبر افهم القضية شكلها هذي أو هو ما بيردش البخاري هو بيرد دلالة بعض الأحاديث التي وردت في البخاري طب يا عم الشيخ بيردها هذي لأنه هو ما بيتكلمش على الصحة والضعة هو بيتكلم على الأحاد وعلي المتواتر قضية الأحاد والمتواتر من القضايا الهامة جدا في كتب الأصول عشان الباب ده أهل السنة قالوا قال ما حد الأحادي وحد المتواتر إلى الآن لم يطبط إلا عن طريق السامع والمتكلم المخبر والمخبر إذن القضية تختلف بين المتكلم وبين السامع فطالما أن القضية تختلف بين المتكلم والسامع فالاولى أن نعول على صحة وضعف السند من أحاديت ومتواترة قضية هذا السند فإذا ثبت السند صحيحا مع أحاديه قبل وإذا ثبت ضعف السند مع متواتره رد ده الفارق بين أهل السنة وبين المتكلمين نعم زين. <تصفيق> أصحاب المصطلح من علماء الحديث عند قضية التصيح والتضعيف أخذوا قضية المتواتر والأحاد شواهد ومتابعات شواهد ومتابعات مثلا حديث ضعيف لكنه متواتر تواتر السند هتكلم على قضية بس محدش ينقل عني الكلام بهذا الشرط. صلاة التسبيح بس انه عارف هتضربونه بالجزء صلاة التسبيح اللي تعرفوه عنها انها ايه بدعة مش كده لكن هي سنة ايه ما فيها خلافة انا ما سمعت من اخواني الا بدعة وردت صلاة التسبيح على أربعة عشر طريقا من حديث ابن عباس بس جمع الطرق دي ابن ناصر الدين الدمشقي تلميذ الشيخ رسامي ابن في رسالة سماها صلاة التسابيح ونقل أقوال أهل أحنا نقرأ في كتب الفقه مالك يقول سنة الشافعي يقول سنة أحمد يقول سنة أبو حنيفة يقول سنة التلاميز التلميذ الأربعة يقولون سنة يبقى القضية فيها كلام يبقى القضية على ألا فيها لكن بدعه دي جديدة احنا استبدعنا القول وبدعية اللحية من ومين وقبلها القول وبدعية النقار مش كده كلام جديد برضه كلام ده جديد صلاة التسابيح بدع ده كلام جديد قبل كده. الحديث ورد بأربعة عشر طريق تلتاشر منهم خرج إلى حد التوكل. دخل بقى احنا من اقل الأقوال اللي 10, 12, خلاص ووجد ابن نصر الدين طريق عن ابن عباس أيضا صحيح وصححه جمع غفير من علماء المصطلح فأخذ بالنص الصحيح وال13 المتواتر هذا قالوا هذا شواهد ومتابعات النص فلذلك حكم الأئمة الأربعة لأنها سنة تفعل ولو في العمر مر تفعل ولو في العمر مر إيه البدعة بقى؟ من أخذ البدعة منين؟ تخصيص صلاة التسبيح بوقت كما نسمع عند بعض أئمة المساجد أنها تصلى ليت السابع والعشرين من رمضان هذه بيدعة ذي اللي بيدعة ذي اللي حكم عليها الأئمة أنها مفهوم يا شيخ؟ مش حكم على كنه الصلاة أنها بيدعة الوقت الأداء فيها تفعلها في العمر مرة في أي وقت أثرة عن بعض الصلاة أن صلوها جماعة توردة عن بعض صحافة النبي صلى الله عليه وسلم صلوها, صلوها جماعة خلاص. للأصل العام في أن صلاة السنة تصح فيها أنها جماعة كما ورد في صلاة التراويح، نعم بشعدي هك... نكلم عن صلاة أنا قلت بذكر بس النقطة للمصطلح الموجود ها. شيخ الألباني قال فيه الطراب على أربع طرق لكن رسالة بناصر الدين لسه خارجة من سنتين تقريبا بالضبط بعد وفاة شيخ الألباني وجمع فيها 14 طريق انهي اولى لما اعتبار مساواه الشيخ الالباني بالشيخ ابن الدين الدمشقي ده جاب اربع طرق وجاب 14 14 طريق بالطريق الصحيح انهي اولى ده كلام ثاني اهو انا ما شفتش كلامه كل الشيخ مصطفى العدل انه حسن هذا الطريق من هذه الطرق بقد ايه انا ما سمعتهاش انا قبل كده ماشي يا شيخنا آه نعم قضية التواتر دي الأسئلة بالنحن عزينا بس نقوم عليه بعد الأدانة عشان نأخذ سنية ترديد خلف الأزان أو لا خلف الأزان بس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والآله, والآله وصحبه ولا أخونا اللي بيسأل هل المقصود بلا يجوز نسخ الخياس لأن المقيس عليه لا ينسخ لأنه لا ينسخ لأن له أصل فإذا نسخ الأصل في الفرع ينسخ معه نعم وارجع للأنا في قضية نسخ القياس ابننا بيسأل على قضية المصطلح المتواتر والأحاد بين المحدثين وبين الأصولين نعم المصطلح يختلف ما بين الأصولين وما بينه عند المحدثين ما بين الأصولين المسألة دي من المسائل اللي تبين أن هذه الخلافات لها واقع عند الأصولين وهي قضية نسخ السنة بالسنة فلو أن سنة متواترة هل تنسخ بسنة أحد سيكم المثال لو أن هناك سنة أحد هل تنسخ القرآن الكريم هذه قضية أبلغ هم قالوا بجواز نسخ المتواتر من السنة للقرآن للكفاءة الموجودة هذه وحي وهذا وحي هذه وحي سنة متواترة سنة وحي متواترة وصلت إلينا عن طريق التواتر وهذا قرآن وحي وصل إلينا عن طريق التواتر في الكفاءة فيجوز نسخ المتواتر بالمتواتر طب عند الأحاد في كلام خلاص فيعني المصطلح موجود عند المحدثين وقلنا أن المحدثين كما مثلنا من قضية صلاة السبيح أخذوا المتواتر والأحاد مع ضعف السند شواهد ومتابعات تقوي الطرق لكن عند الأصولين بنى أحكام لأنهم ما نظروا إلى الصحة والضعف ولكن نظروا إلى صحة نسبة الرأي للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال قالوا ولا ما قالوش هل النبي صلى الله عليه وسلم يثبت لدينا أنه قال هذا النص بالتواتر أكثر أم بالأحد أكثر بالتواتر أكثر فقالوا بالتواتر هذا يفيد عندنا العلم اليقيني ليس ظني علم يقيني يعني فعلا أن قال هذا الكلام أما الظني في شك في شك مفهوم ما في ريبة في القلب. تعال نشوف طبقوها الزاوية. فصل وكذلك يجوز نسخ السنة بالسنة، كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب. الأحاد بالأحاد والمتواتر بالمتواتر. يعني ليست السنة كلها والسنة كلها في الناس والمنصوصين باب واحد. يعني سنة احد لا تنسخ سنة متواترة، أما السنة المتواتره تنسخ سنة احد والأحاد ينسخ الأحد والمتواتر ينسخ متواتر يعني اشتراط الكفاءة. اصل في قضيه النسخ والاحاد بالمتواتر يعني يجوز نسخ الاحاد بالمتواتر ليه لان المتواتر اعلى كفاءه من الاحاد فاما المتواتر بالاحاد فلا يجوز للمتواتر قطعي والاحاد ظني فكيف ينسخ الظن القاطعي مفهوم يا أي نعم بكل أنواع نعم خلاص لأن المتواتر يوجب العلم فلا يجوز نسخه بما يوجب الظن عند الأحد يوجب الظن طيب فصل ويجوز يجوز نسخ الفعل بالفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله ثم جاء ففعل فعلة غيرها أنا عندي الفعل بياخذ منه حكم بتأخذ منه حكم بتأخذ منه حكم يعامل معاملة النص ولا يعنش معاملة النص ها فكما قلنا يجوز نسخ القول بالقول فيجوز نسخ الفعل بالفعل على ما تقدم من شروط إن ورد إلينا هذا الفعل بسند متواتر والآخر سند متواتر جاز نسخ هذا بذك أما إن فعل ورد بالأحد هل ينسخ فعل ورد بالمتواتر دسنا ودسنا فعل أو قول أو تقرير ماشي ما وكذلك نسخ القول بالفعل والفعل بالقول لأن صاحبهما واحد النبي صلى الله عليه وسلم ومن الناس من قال لا يجوز نسخ القول بالفعل لأن القول أدل وأصرح في المسألة من الفعل ده بالنسبة لالايه نقول له كلامك؟ ده بالنسبة لإيه؟ ها لما يقول لي القول أدل وأصرح من الفعل في إيه؟ في الدلال الله يكتبه في الدلال في الدلال لكن أنا بتكلم في الناشق ومنسور في الكفاءة يعني بتكلم في الثبوت مش في الدلال والدليل على جوازه أن الفعل كالقول في البيان هذا يبين حكم وهذا يبين حكم فكما يجوز بالقول جاز أيضا بالفعل فصل وأما نسخ السنة بالقرآن ففيه قولان نسخ السنة بالقرآن القرآن ينسخ السنة فيه قولان عند الأصوليين أحدهما لا يجوز لأن الله تعالى جعل السنه بيانا للقرآن لما يتكلم عن السنة النهارده ما صله السنة بالقرآن الأصليون على أن للسنة ثلاث صلات. ثلاث صلات بالقرآن الكريم إما سنة تبين ما في القرآن يبقى ما سميها سنة مبينة سنة مبينة أو سنة مؤكدة تؤكد ما جاء في القرآن الكريم لما اسمع حديث مبينة طبعا معروفة في مقادير الزكوات في النسك من عمره او حج خلاص ده بسميه سنه مبينه طب مؤكده الفرضيه التي وردت في القرآن الكريم على الصلاه وردت في لفظه صلوا بالامر صلوا كما رايتموني اصلي ففي لفظه صلوا فقط ورد الامر ايضا بوجوب الصلاه فدي بسميه سنه مؤكده لما ورد في القران وعندي سنة تلتة بسميها سنة موجودة لحكم جديد لم يجد في القرآن الكريم أو لم يكن في القرآن الكريم سنة موجودة كتحريم الحمر الأهلية تحريم الحمر الأهلية ورد فين ها في السنة كراهض الضب وردت فين في السنة ما ورد في القرآن بسميها سنة موجودة سنة بثلاث أنواع من السنة ليه بقول الثلاثة دي. لأن القولين دول من بنين على نوع من الثلاثة دول جزال تعال نشوفها النوع الأول أو القول الأول لا يجوز لأن الله تعالى جعل السنة بيانا للقرآن فقال تعالى لتبين للناس ما نزل اليهم فلو جوزنا نسخ السنة بالقرآن لجعلنا القرآن بيانا للسنة خلاص يعني نرضى الأصل في السنة أنها بيان للقرآن فلو جوزنا أن القران ينسخ السنه يبقى قضيه النسخ هنا معناها عندهم ايه نوع من انواع البيان يعني قصر النسخ في قضيه البيان فطالما ان النسخ هنا قضيه للبيان يبقى القران يبقى يبين السنه وده ما قال احنا عندنا العكس ان السنه هي اللي تبين القران طيب انت حصرت صله السنه بالقران في البيان بس على فرضية قولك بأن النسخ بيان أو النسخ بيان فقط خلاص وإلا فقضية النسخ نوع من أنواع البيان وليست كل ما حصرش البيان كله في النسخ معايا وما حصرش كل الصلاة اللي بين السنة والقرآن في قضية البيان عندي سنة مؤكدة وعندي سنة موجدة فإن لم يجز النسخ في السنة المبينة قد يجز السنة المؤكدة أو السنة الموجدة صح ولا غلط طيب. والثاني أنه يجوز وهو الصحيح اللي الإمام لأن القرآن أقوى من السنة في الكفاءة وذلك الشرط الموجود في النسخ فإذا جاز نسخ السنة بالسنة فلأن يجوز بالقرآن أولى الاولى إن كان كفاءتين متساويتين قرآن وقرأة وسنة جاز بينهم النسخ متواتر متواتر أو أحد وأحد جاز أن ينسخ ذو الكفاءة الأعلى ما كان ذو الكفاءة الأدنى أو الأقل فصل واما نسخ القران بالسنه فلا يجوز من جهه السمع فلا يجوز من جهه السمع معنى كلمة فلا يجوز من جهه السمع يعني قد يجوز من جهه العقل قد يجوز من جهة فخصص الحديث انه لا يجوز من جهه السمع طب الاصل ايه نقول المساله دي خلافه للجمهور اختلف العلماء في جواز نسخ القران بالسنه فجماهير أهل العلم خلافا للشافعي لأن الشافعي هو الرأي والذي يعني صاحب الرأي الأصف النقل مش هنلقي اللي بعده لما تلقي لك واحد بارز في النص كده قال بمسألة كما قلنا في النص أبو مسلم الصفار هو في ناس بس ده أبرز من قال بهذه القول فأبرز من قال بهذه القولة الشافعي فالجمهور خالف الشافعي في هذه المسألة فالجمهور على أن القرآن وحي والسنة وحي فجاز نسخ القرآن بالسنة ويجوز نسخ السنة بالقرآن مال الإمام الشرازي إلى قول الشافعي خصيصا في هذه الجزئية وقال به فقال لا يجوز من جهة السمع أي من جهة الناق، لكن من جهة العقل يجوز من جهة العقل يجوز ومن أصحابنا من قال لا يجوز من جهه السمع ولا من جهة العقل والأول أصح أي الرأي الذي نقله في الأول وكأنه جوزه في العقل ولم يجوزه في النقل نعم آه لم تقع أصلا لم تقع أصلا كلمة لم تقع أصلا يعني أراد الامام أن يهرب من القضية بين رأي الجمهور رأي الشافعي عند قائلين بنسخ القرآن بالسنة قالوا في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم أنه نسخة بإيه ها؟ لا وصية الوارث والأصل مش يوصيكم الله قال يوصيكم الله في أولادكم وقوله من بعد وصية يوصين بها أودي عشان تجمع بالآيتين دول قالوا لا وصية الوارث منهم من أخذ الحديث ضعيف الحديث ضعيف اللي هو مكتمل لا وصية الوارث إلا الثلث والثلث كثير بالنص ضعيف أما لا وصية للوارث بهذا النص صحيح فجماهير اهل العلم على نسخ يوصيكم الله في أولادكم بلا وصية للوارث، وهذه السنة تنسخ القرآن. الشافعي ومن نحن نحوه كالشرازي قالوا هذه المسألة لم تقع أصلا سمعا، لأن ما وصل إليه في مسند الشافعي لا وصية للوارث إلا الثلث والثلث كثير والنص ضعيف عند جماهير المحدثين. مفهوم ما شايف؟ نسخ. قالوا نسخ لا هو قال يوصيكم الله في أولادكم بس الجزئية دي لا وصية للوارث الجزئية دي قالوا هذه تنسخ هذه لو وصيت لولدك المسألة هكذا بجزء معين خصصته له وهو من ضمن الورثة فمات الأب هل له ميراث عند القائلين بهذه الجزئية قال ليس له ميراث تماما ليه لأن اصله هو أنه من أبيه أما الوصية تقع تحت النهي لا وصية الوالد فيقدم الميراث على النهي ماشي الوصية. وقال أصحاب أبي حنيفة يجوز بالخبر المتواتر وهو قول أكثر المتكلمين وحكى ذلك أو حكي ذلك عن أبي العباس بن سريج من كبار قضاة الشافعيه يجوز نسخ القرآن بالخبر المتواتر لتساوي كفاءة بين المتواتر من الأخبار من السنة والقرآن الكريم على أنه وصل إلينا عن طريق التواتر والدليل على ذلك من جهه العقل أنه ليس في العقل ما يمنع جوازه كلاهما وحي عقلا وهذا متواتر بالنسبة إلينا وهذا متواتر بالنسبة إلينا فأصل مستند الاثنين واحد ووصول الاثنين بطريق واحد فتساوي الكفاءة يقع فيه النسخ هذا عقلا هذا جائز إيه اللي يمنع ده معاه والدليل على أنه لا يجوز من جهة السمع قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فإذا نسخت القرآن أو إذا نسخ القرآن بالسنة هل يأتي من السنة ما هو آخر من القرآن أم لا فقالوا لا يجوز نسخ القرآن بالسنة لأن القرآن قضى أن الناس خدائما وأبدا أفضل من المنسوخ الرد على هذه الجزئية عند الجماهير أنه أفضل, عند المنس أفضل من المنسوخ حكما وليس رسما وليس نصا أفضل من المنسوخ حكما فقط وليس رسما يعني قضية من قال لوصية الوارث لا يرث قالوا لعلة عدم إغار الصدور بين الإخوة خلاص أنا أتكلم عن الحكم لكن ما حدش حيقولي إن نصي لوسيه لوارث أفضل من نصي وصيكم الله في أولادكم مين حاول كده لحو كده مجنون مش عاد خلاص والسنة ليست مثل القرآن ألا ترى أنه لا يثاب على تلاوة السنة كما يثاب على تلاوة القرآن يبين الأفضلية بين القرآن والسنة ولا إعجاز في لفظها كما في لفظ القرآن فدل على أنه ليس مثل أي ليس القرآن بمثل السنة أو ليس في السنة بمثل القرآن الكريم فصل أما النسخ بالإجماع فلا يجوز لأن الإجماع حادث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن ينسخ ما يتقرر في شرعه ولكن يستدل بالإجماع على النسخ فإن الأمة لا تجتمع على الخطأ فإذا رأيناهم قد أجمعوا على خلاف ما ورد به الشرع دلنا ذلك على أنه منسوخ قضية النسخ بالإجماع قلنا الإجماع بعد النبي وسلم والنسخ والناسخ والمنسوخ لا يقع إلا في النصوص الوحية طيب ما ورد بالإجماع في النسخ قالوا أهل السنة والجماعة أن الإجماع أكد على قضية النسخ ولم يوجدها فارق بين كون أن الإجماع أصل ينسخ اصلا آخر من قرآن أو السنة أو أن الإجماع يثبت قضية النسخ يثبت لقضية النسخ هو يؤكد ان المسألة فيها ناسخ منسوخ فقط واجماعه الأمة على أن الخمر حرام او ناسخ قضايا الخمر فاجتنبوه يبقى هنا بالنسخ بالاجماع ولا النسخ ااكد على النص ده طب ليه انا هحتاجوا فين طب ما ايه اللي فاغتنبوه لان انا عنده ثلاث نصوص في الخمر ثلاث نصوص في الخمر النهارده سمعنا كواحد ابله يعني هو فلس له وزنه له كتب كتابا مؤخرا اسمه أصول الفقه والتأويل. رقم السؤال الجنسيه ديانته لا علم به. صلى الله عليه وسلم يعني. هذا الكتاب بين فيه أن آية لا تقرب الصلاة نسخت فيه ما إثم كبير ومنافع الناس. طبعا الشيخ فكتنبوه. قال هذه ليست فيها دية على الحرمة. الإجماع يرد على هذا الأبله. إجماع الوارد أن الناسخ في القضية فكتنبوه. ومجاءت هذه الآيات على ثلاث مرات إلا تدرجا في التشريع تهيئة لقبول الناس مش كده؟ فهذا الأمر النسخ في الإجماع ليس في بداية الأصل ولكن تأكيدا على قضية النسخ ويجوز النسخ بدليل الخطاب نتركها إلى الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى ونقف إلى هذا الحد واعتذر عن عدم الإكمال لأن عند جمع غدا في هذا المسجد فحتى لا يزيد الصوت رداء يعني. صلى الله عليه وسلم عليكم وعليكم الله وبركاته.